اول الصلاه و ا ل س ل ا على ن ا م م د ع ل ى اله و ا ص ح ا ب ا ج م و ل ا التعلم والتعليم والاستحاله و ا ل ع ا د و ا ل ح على ت م س ك بكتاب الله وسنه وشكر الدعاء د ا و ا ل د ل ع ر ه و ق ا ء وجهه وصفاته و ل ه وتواته سبحانه وتعالى اللهم ا ك ر ن ا ب ذ و ر اهليه و ا خ ر ن ا من كل ماء الوهم وزدنا عباد ب ا ل م ح ا ض ر ت ا ل س ا ب ق ة ب د أ ن ا بالكلام على الفرع وعرفنا تعريف الفرع و أ ن ه محل ا ل ك ف م ا ل م ش ف ح وتعرفنا أ ي ض ا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة على ا ل م ع ا ر ض ة في ا ل خ ط ر وعرفنا أ ن ا ل م ع ا ر ض ة في ا ل خ ط ر لا تقبل إ ل ا إ ذ ا كانت بمقتضى والمراد بالمقتضى الوصف و ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة قالها الوصف قالها السبب قالها ا ل ع ل ة قالها ل م ع ن ى الجامعه ان كلها مرادفات الا إ في مقتضى يقتضي نقير وعرفنا أن هذه المعارضة ت د في ع بسائل ما به المناظره وهذا بالترجيح ألا تدفعه ص ع م ل نعم ت ف ا ل ر س ا ب ق ة على م ج م و ع ة من المصطلحات في آ د ا ب البحث والمناظره ة المناظرة عمضنا على تعريف المناظرة ما ي كنا أ ن ا ل م ن ا ظ ر ة كما عرفها ل ش ر ي ف ج ر ج ا ن ي في رسالته امام الرساله ش ر ي ف ي ة ي ا د ا ب البحث من ا ل م ن ا ظ ر ة سعما ق ا ر المناظره توجه ا ل م ت ح ا ص م ي ن نحو شيئين بالنسبه بين شيئين إ ظ ه ا ر ا لعشر ص ا ر ح لقد نصب ا ل م ن ا ظ ر ة و أ ن ا ل م ن ا ظ ر ة أ ح د ه م ا المستدير وهو من نصب نفسه أ و ل ا والثاني ا ل م ع ل ا د أ ا ن م ا يبديه المعترض يقال له معارضه فعرفنا المعارضه بانها إ ق ا مقابله ة المعارضة م دليل المستجد بدليل يقتضي نقيضة, نقيضه او ضد ما ن ز ج ه دليل العشق نفسه عرفنا انه إ إذا, اذا وجدت معارضه فان هذا الدليل لا يجب بدون دفع المعارض د وسائل ن دفعوا ليش؟ دفع ا ل ا ح ت ر ا ف هذه ب ا د ه توسع فيها إ ن شاء الله تكلمت عن المعاوره ان المعاوره تكون في ا ل أ ص ل المعاوره تكون في ا ل ف ر أن المعاوره تكون في, في العلم دائما ب تجي إ ن شاء الله معنا في ش بتوسع ان التال أ الترجيع هو خارج عن ل ي ش خارج عن ذلك في هذه المحاضره نواصل الحديث على شروط الفرد وفي هذه المحاضره سوف نتعرض لاربعه شروط من شروط عيش الفرد اما الشخص الاول فهو وجود تمام العله فيه يعني الفرد ن ق ر أ على ب ر ك ة لا ف ق ر ا شخصا اول Zobaczmy, jak to wygląda. رغنيتا بأن ظن كونها عيلة فقياسها ي الأصل وإن غني وهو قياس ا ل أ د و ا ن والتصريح ب أ ن ه غني من زيادته فكل واحد بقياسه بدر في باب الربا فإن في جاب الطعم ف إ ن العله ة ف إ ن ا ل عندما ل ة في ا ل أ ص ل ثمار ما قيل أ ن ه ا القودة تايدو. وليس ب التفاح الا ا ل ط ر ب فثبوت الحكم ف ي ن أ د و ن من ثبوته في البر المشتمل ر ا ل على الاوصاف ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ و ل الذي هو القطعي يشمل قياس ا ل أ و ل ى والمساوي قال المصنف ر ح م ة الله تعالى على الشق الاول وجود تمام ا ل ع ل ة في القر لا يصح ا ل ب ي ا س إ ل ا إ ذ ا وجد تمام ع ل ة ا ل أ ص ر في الخلق امام ا ل ن ي ا الترفيه ثم ان هذه ا ل ع ل ة تاره تكون ب س ي ط ة وتاره تكون مركبه اما إ ذ ا كانت ب س ي ط ة فلا اشكال أ م ا إ ذ ا كانت م ر ك ب ة فلا بد من وجود شائر اجزائها فمثلا عله القصاص م ر ك ب ة من أ ر ض عله القصاص الحمدلله ا ل و ا ن كم أ ر ب ع ة هذه ا ل أ ر ب ع ة ا ل ن ا سنقيس في القصاص فلا بد من, وجود من وجودها إيش من و و ج د كلها في الفرع ا ا ل أ ر ب ع ة بتمامها لو وجدت ث ل ا ث ة فلا قياس لو وجدت ن ع فلا قياس إ ذ ن ق ا ل ا تمام ه وشرطه أ ي الفرع وجود ه تمام ي ا ل ع ل ة التي في ا ل أ ص ل فيه هي عند ا ل ق ص ل بلا ز ي ا د ة أ و بها يعني بدون ز ي ا د ة أ و توجد م ع ا ل مع ز ي ا د ة المهم أ ن ا ل ع ل ة كلها توجد طيب ف إ ذ ا ا ت ر ض ن ا قول الله تعالى تمام فلا تقل و و لهما ا ت اشعر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقول تعرفنا من خلال هذا النص على أ ن ه يحرق ا ل ت أ ف ي أ و ل ا و ا س ت ب ط ن ا ا ل ع ل ة و أ ن ا ل ع ل ة هي ليش العيد فما حكم الفرع ر ب س ن ا على ا ل ت أ ف ي ف ليش ا ل ض ر ف يجامع ليش هي العيد هيا ا ل ع ل ة الان م و ج و د ة في ا ل ط ر و ل او م ج و د ة مع لا <تصفيق> طيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم تمام كل مشكله ومخد إن ا النبي الله صلى عليه وسلم مشكل تمام استفدنا من الاحاديث من أ د ل ه تحريم القول استفدنا ان ا ل ل ه هي ا ل إ س ح ا م فهذا إ ذ ن الاصل عله إ ي ش الاسلام الان ق ص ن ا عليها ل ن ب ي توجد العله هذه ن س خ ة بتمامها في ماذا ف النبي توجد بعضها وما توجد بعضها ليست كلها و ج نعم فمثلا في النبي توجد شكوكها بدون س ل س ب ب قال وشرطه ا ل ن ف ع وجود تمام ا ل ع ل ة التي تنصر في الاصل فيه بلا زياده ل ارضها م م كالاسكار في قياس النبي بالخمر فلا بد ان توجد العله التي هي الاسكار في النبيذه بتمامها وقد وجدت بتمامها بلا ز ي ا ل ه وقد وجدت بتمامها بلا ز ي <تصفيق> ا د ا ث ن قال والايذا في قياس الضرب بالتعفيف لا عله حرمه التعفيف لا قسنا بنان عليها ضرب الوالدين على اخوه لهما وقارن بالتعفيف ل لِئِنَا مَوْجُودَةَ في <تصفيق> إ ل ا إ ذ ا وجدت ا ل ع ل ة بتمامها في الفرع قال فيتعدى الحكم ا ل الفرع طيب ر ك ش و ا معي بعد ما عرفتم هذا ينشا ا ل آ ن عندنا ينشا ا ل آ ن عندنا ايش بناء على هذا إ ذ اذا إ أ ن ت عرفت انه يشترط وجود تمام ا ل ع ل ة في الفرع ع ل ة ي ا ل ف ا ل آ ن ي أ ت ي عندنا ا ل ف ي ا س ينقسم لا ق س م ي هناك قياس قطعي تمام و ف ي ه ي ا ك قياس ا ل قطعي هو الذي قطع واحد فيه ب ع ل ة الاصل اثنين قطع فيه بوجود العله في القلب إ ذ ا وجد الاثنين اذن نقول عن هذا القياس ب أ ن ه قطعي ي نغيش ا س ق نقول عن هذا القياس ب أ ن ه قطعي مثال أ م ا م قياس الضرب على التاثير في ج ا م ة الايثار ا ل ض ر ب على ا ل ت ا ث ي ف بجامع الايذا هنا نقطع ب أ ن ع ل ة ا ل أ ص ل هو العيده ونقطع بوجود الايذا في العشق قياس. قياس الأصل هو الإسكار قطبه ع ا النبيض هذا القياس في يكون إذن قياس قطعي يشرفون القياس قطعي متى يكون القياس قطعي وذلك القياس الذي قطع فيه ب في ع ل ة الاصل وقطع بوجودها اسمعوا القطع الجزم العلم الجازم اليقين كلها بمعنى واحد يعني ايش معنى قطع يعني تيقن ان ع ل ة الاصل كذا وتيقن وجودها فليش الفرع طيب اثنين、أم. وهذا هذا قياس ركز معي ضرب على التعفيف هذا يسمونه قياس ا ل أ و ل ى وهذا يسمونه قياس المساوي إ ذ ا وجدت ع ل ة مع ج ي ا د ه هذا يسمونه قياس ا ل أ و ل ى اذا ساوته ا يسمونه قياس المساوي بالمقابل عندي قياس ضني قياس ضني كل مالم نقطع فيه لعله ا ل ا ص فيه بعلة الأصل. هذا قياسة اذا ل ل أ ص نفضعites معين متى حيث وجد الاحتمال في ا ل ع ل ة فلاقطع ل اذا ا وجد ح تمام ل العلة فلاقطع في ا فلا ي ا م ا ا ف ل قطع حيث الاحتمال في العلة حيث وجد الاحتمال في العلة فلا إ ي ش فلا قطع <تصفيق> تمام طيب لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا نسميه القياس ليش اضمن اسمعوا له دعونا نتنقل بسم الله قال ف إ ن كانت أ ي ن ع ل ت ه ق ط ع ي ة الاشعارات قطعيه ة قابلت العلم عله بيان يا سلحان الله اخبر ماذا أ خ ب ر ماذا قال ب أ ن قطع بكونها ع ل ة في ا ل أ ص ل وبوجودها في الفرع ب أ ن قطع بكونها ع ل ة في الاصل و و ج و د ه ا في الفرع يعني وقطع بوجودها ب ي الفرع وقطع بوجودها في الفرع بوجودها ف ن الفصل لا ارد من الامرين تمام قطع بكونها عله في ا ل أ ص ل وقطع بوجودها في الفصل ق ا ك ا ل إ س ك ا ر و ا ل إ ي ذ ا ء في مهر ا ل إ س ك ا ر و ا ل إ ي ذ ا ء في مهر هذان المثاله قطعنا نقطع ب أ ن عله ا ل أ ص ل ا ل إ س ك ا ر و قطعنا بوجود ا ل ع ل ة في النبي قطعنا ب أ ن ا ل ع ل ة في ح ر م ة ا ل ت أ ك ي د في ا ك ي د ة وقطعنا بوجودها في ن إ ف اذن لا قطعيه للقياس إ ل ا ب ا ل أ م ر ي ن هذه القطع ب ع ل ة الاصل القطع بوجود ا ل ع ل ة في ن في ا ل ف ر طيب قال فقطعي فين؟ ن ف ع ي قياسها قطع كيف قياسها قطعي يعني ف قياسها تطريق؟ صوره بسيطه جدا لو تصورنا ت ا ر ي خ ه م ا ل أ ص ل ع ه لصار هذا الفرع أ ح د فروع هذا ا ل ع م قال حتى ك ا ن أ نقول هذا من أ ق و ى عموم المعاني من أقوى. من أقوى أقوى قياسها تطريق هذا عموم ليش بالمعاني قال حتى كان أ ن ل أسرع ك الفرع أ ي و ة فيه يعني في القياس ليش القطع شامله ماذا دليل ا ل أ ص ل ك أ ن الفرع في ا ل قياس هذا في القياس هذا شامله دليل ا ل أ ص ل はい لا يلزم من كل القياس قطعي ان يكون حكم الفرع قطعي بل حكم الفرع يتبع, يتبع, يتبع دليل الاصل قطعي سيكون حكم الفرع قطعي وان كان دليل الاصل ظني سيكون حكم الفرع ظني م ذ ا قال ف إ ن كان دليله ظني ف إ ن كان دليله دليل إ ي ش الضمير يحول ع ل ا دليل ايش دليل أ ص ل دليل أ ص ل ف إ ن كان دليله ض ن ي ة فحكم الفرع كذلك أ ي فالفرع كذلك ض ن ي ر الفرع كذلك إ ي ش اذا نحن لما نقول ع ن ق ي ا س ب أ ن ه قطعي ما مقصودنا مطع فيه بعلة الأصلي. بطع بوجود ع بُطِع ل الأصلي ة ا ل ع ل ة في الفرع هل يلزم أ ن المنتج هذا قطعي、لا. المنتج الذي هو حكم الفرعي يتبع دليل ا ل أ ص ل ي ي ت ب الا ي ل لو كان الدليل ف م ن ي وقطعنا بالعلم وقطعنا الموجوده بالفرع وكيف ن الفرع بيكون قطعي والاصل هو في ذ ا ت ه هو إ ي ش ظني هم لا حكم الفرع يدفع دليلا ايش هذه ع ب ا ر ة اسمحوا عليها خطوطه هل كان دليله ض ن ي ا فحكم الفرع ك ذلك حكم الفرع ك ا ذلك ولو كان ض ن ي ا أ و كانت ظنيه ام يعني أو كانت لا يعني أ و كانت ا ل ع ل ة ظنيه قال ب أ ن قمنا كونها ع د ة ت ا ف ي ه انما ظننا قمنا بكونها عله في ا ل أ ص ل وان قطع بوجودها الفارون حتى قطعنا وجودها في الفار ع ل هي ي ل ل أ ص ما مظلونة مظلونة أنا هذا ت ع ف إيش؟ تعرف ليش مضروره احتمال أ ن تكون ا ل ع ل ة غيرها احتمال أ ن تكون ا ل ع ل ة غيرها هي مضروره لكن في ا ل ص و ر ة الاولى لا نقطع ب أ ن ه لا ع ل ة ل ل أ ص ل إ ل الا هي ع ل ة ل ل ل إلا أ ص ه ي طيب نار ب أ ن ض م ن كونها في ا ل أ ص ل و إ ن قطع بوجودها في البرع فظني و أ د و ن أ ي فقياسها ظني وهو قياس ا ل أ د و والتصريح ن والتصريح بانه ظني من سيادات الآن زياده و غيره لا ب يمكننا بمثال القياس الاصل ل أ عندنا البر ش لكن هل تقطع هل بكونها البر لا لانه يوجد احتمال ان ه يكون غير البر فهي عند ا ل م ا ل ك ي ة ا ل ف و ت والادخار إ وعند غيرهم الكيف وهذه ا ل أ و ص ا ف ا ل ث ل ا ث ة كلها م و ج و د ة في الفرولا المحكين قوت ويندخر تمام قطعه الان الشافعي ب ي ط ي ا س على البرد التفاحه هذا الكياس مشتمل على عله قطعيه او ظ ن ي ة なかなか。 مع احتمال أ ن ه ا القوت مع الادخار وهو متعب الملكي او ا ل ك ي ل اذن نحن لا نقطع بعده ي قاسيه تمام قال وليس في ا ل ب ط ي س الذي هو الفرع التفاح هل التفاح مكيف التفاح موت هل التفاح قوت يدخر لا يوجد في التفاح إ ل ا قول م ا ل ا قطع قال وليس في التفاح إ ل ا الطعم فثبوت الحكم, الحكم فيه يعني انت في ث ب و التفاح ادون من ثبوته بالبر ثبوته بلا شك البر اجتمعت فيه اوصافا ثلاثه بينما ا ل ت ف ا ح ا في وسط عشره قال في البر ا ل م ش ت م ع على ا ل و ص ا ف الثلاثه عشره اوصاف ثلاثه طعم و ع ل ة الشافعي الكيل وهي ع ل ة ا ل ح ن ف ي ه والحلفيه و ا ل ف و ة مع ا ل ا د غ ا ر وهي ع ل ة الماء ثم قال والأول... والاول الذي هو القطعي يشمل قياس ا ل أ و ل ى والاخيصه ذاته القياس القطعي و ي ش م و ه الجديد يشمل قياس ا ل أ و ل ى و وال... ا ل ا ث ن ي القياس الظني ويشمل قياس ا ل ا ش ر لا، والله. هذا بالنسبه ة للشرط الأول الشرط من ذ ا ا ب ل ن س ب ة ل ل ش ر ط ا ل أ و ل وهو وجود تمام ا ل ع ل ة ا ل ف ع ش ق بالفخر ان كانت بسيطه ة وان كانت ذات عله فلا بد من وجود ا ل ا ج حدثنا بعد ذلك عن المقياس القطعي ومقياس ا العشق اظن وقلنا إ ن م ا ي م ش ا هذا من ع ل ة ا ل أ ص ل قطعنا ب ع ي ن الاصل ثم قطعنا بوجودها في الفرح هذا قياس طبق ق ل ن ا ع ي ن الاصل هذا قياس ط ب ن ي و ي ن قطعنا بوجودها في الفرح تمام تم تم وان لا يعارف سعاده لا يتاثر بالفرع كما قال ا ت س و ي ق بهذا من زياده الفرع ا ا لشغل شروط من لا يعارض معارضه لا م ع ر ض ة لا يتاثر بالفرع وقلنا لكم اما ان تقدم. تقدم إم لا يعارض أ ص ل ا الفرع ما حل اعارض أ ص ل ا أ و يعارض م ع ا ر ض ة ولكن تدفع, تدفع هذه ا ل م ع ا ر ض ة ثم إلى عرض الدليل ف إ ن هذا الدليل لا يتم إ ل ا بدفع المعارض اي دليل ع ل ض ف إ ن هذا الدليل المعارض لا يتم إ ل ا بدفع المعارضه او ل ان لا يعارض أ ي معارضه لا يتاتى دفعها كما مر ض التلويح به والتصريح بهذا يعني بهذا الشرط من س ي ا د ت <تصفيق> ه الا يتكلم عن الشفت فقط تلك والا يقوم الا يقوم القارع على خلافه بخلاف الخلع في الحكم اذ لا صحه للقياس في, في شيء مع قيام دليل قادع على خلافه وكذا امر الواحد اي الا يقوم امر الواحد على خلافه في الاصح لانه مقدم على القياس في الاصح كما مر في بحث الخبر هي للتجريبات اي تمرين نظري من المستدل ف ي ج و د القياس المخالف ل أ ن ه سخيف في نفسه ولم يعمل به لمعارضه ما ذكره ويدل ل س ع ت ه قولهم إ ذ ا تعارض ا ل ن س و والقياس قتل النسل ش الشرط ث ث ا ل الثالث من شروط الفرع أ ن لا يقوم القاطع والمقصود بالقاطع اي د ل ي ل القطعي وهو النص الذي لا ي ح ت م ن غيره خبر المتواتر ا ل إ ج م ا ل على خلافه اي على خلاف الفرع في الحكم يعني توصلنا الى حكم بالقياس هذا القياس يخالف ا ل إ ج م ا ل نقول لا يعمل بهذا القياس هذا القياس و إ ن كان صحيحا في نفسه ل اذا يا ج م ا ع ة هذا الشرط الثالث هذا شرط ليس شرطا لقياس في نفسه و إ ن م ا شرط لصحه العمل ي لجواز العمل بالقياس أ ن لا يخالف الدليل الخاطئ ي ن خالف الدليل الخاطئ لم يعمل بهذا القياس ل أ ن القياس لا يقدم عمل عشر إ ذ ن هذا الشرط ايش ملاحظاتنا عليه م ل ان ح ظ ا ت ا على هذا الشرط أن هذا شرط خاص بجواز ي العمل بالقياس لا شرط في ص ح ة القياس تمام في نفسه تمام طيب اذن يقول ل أن ل ا يقوم الدليل القاطع على خلافه يعني على خ ل ا ف القلع في الحكم يعني استنبطنا حكم الفرع بالقياس تمام استنبطنا حكم الفرع بالقياس فلما استنبطنا حكم الفرع بالقياس وجدنا وجدنا هذا الفرع مخالفا ل ل إ ج م ا ع كنا لا يعمل بهذا القياس وجدناه مخالفا لنص كنا ايضا لا يعمل بهذا القياس إ ذ لا صحه ايش العله قال إ ل ا صحه للتياس في شيء مع قيام دليل قاطع على أخرى اخره م دليل قاطع على قاطع وهذا بالاتفاق إ ت ف ق هذا ا بليش؟ ب ل إ ثم يقول وكذا خبر الواحد يعني معناه أ ن ه لا يعمل ل لا ي بالتياس إ ذ ا خ ا ل فخبر الواحد حتى خبر الواحد وسبقنا بالقياس حكماً و ج د ن ا هذا الحكمه يخالف حديثا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقل ق ي ا هذا القياس مردود لماذا مردود؟ تمام؟ طيب القياس هذا, طيب. هذا, طيب. هذا ممكن. غير مقبول ل أ ن القياس مقبول ف ب ر الواحد يتقدم على القياس كما تقدم معنا في م ر ح ل ا ل أ خ ب ا ر خلافا ل ل ح ن ف ي ن الذين عندهم تفصيل يفرقون بين الصحابي الفقير والصحابي غير الفقير كان ص ح ا ب ي فقير ها؟ فلا يقدم قوله على, على القياس وكان غير فقير لا يقدم القياس عليه よくない。 شرط وفائده ا العمل ي ليش؟ ليش؟ ليش؟ طيب عمل نقطة ن م ن هذا الاستثناء ن ن ن ا إنها ليبين لنا ع ر ك و معي ن ليبني أننا إ ن هذا الشرط انما هو للزواج العملي لماذا ي ق و ن لنا في تجربه أ ي تمرين النظر من المستدل ف ي في ج و ا قياس المقالب ل ل م ق ا ل ب ل ل ق ا ه ر والمقالب بخبر واحد ي ج و س إ ن م ا ب د ى اذا كان ذلك ت م ر ي ن النظر ما معنى تمرين النظر فقال تمنيين الرضيع عليها ر يموت الدنيا م ل يتمرن على اكتساب الملك فقوها التحيه لأنها أصار إذا ويقول في ق سيدنا حاله ي ذ التمرين ا ك ت ت إلا ل ا و ا ل م م ا ر س ا لاكتساب ت م ر ي ن و ل م ا ر س ت الملكه ة و ي فلا ي ح ا ة ل ت مانع ر ان ل لتسهل م ا ة الملكة فلا الطالب م هذا والمدرس يقيسون ع ق ي س ة مخالفه للطوافق ومخالفه ة لقبر الواحد ل أ ن ه ليس مقصودهم العمل إ ي ش مقصودهم تمويل ن باب الملكه ان يقول تخنعي ا أنا جميل أقول ن يقول في اذا في ل يقول د ا فتاوين في إ لم يكن كلام ا ل ف ق ي ل في م س أ ل ت ه تمام لم يسمعها ككلامه في م س أ ل ة سمعها فليس ب ه ا ي ع ن ي ا ل ف ق ي ل هذا لو جبت له م س أ ل ة تعيش تقول ف ا ل م س أ ل ة المساله مصوصه ويحتمل كذا وكذا ونبحث نجد كما قال م ب ط ل ع ل ي ه ا ب د ا لم يطلع عليها ولم يكن كلام الفقيه في م س أ ل ة لم يسمعها ككلامه في مساله ن ج سمعها سبحان الله وفضل الله واصلح لك كيف الأجل يريدون ا يكتسب الملكه الفقهيه سوى ز و ل ه ا ل ا ق ش ا ل مخالفه للقوات من أ ج ل التمرين قال الا ل ت ج ر ب ت ي أ ي تمرين النظر ما النظر ت خلى معنى هو الفكر فيش المنظور فيه من من من المستدل فيجوز القياس المخالف ليش ماذا ل أ ن ه صحيح في نفسه. نفسه صحيح ولماذا لم يعمل ُ به قال بمعارضه ما ذكر له ل أ ن ه معارض للنص للدليل القاطع أ و لخبر لا ل و ا ح د قال ويرد لصحته والدليل على أ ن ه يعني ويدل على أ ن القياس المخالف صحيح في نفسه ويدل على أ ن تمام لصحته على ان القياس المخالف صحيح في نفسه قولهم اينما اقول ه م أ ي القول ا ل ق و ا س ي ن ب ع ه قولهم قول قالوا النص اذا تعارض النص والقياس معناه انه وجد قياسا لا قياس لكنه معارض لماذا هذا يدل على ان هذا الشرط لسواس العمل ليس ليش بصحه القياس في نفسه بخلاف الرجوع معي يعني إ اذا لم يوجد جوده العله بتمامها في البرع فلا قياس إ ذ ا عرض ا م ع ا ر ض ة ولم ي ت ف ح ه ا فلا يقال له قياس ما تم لكن هذا الشرط لا هذا الشرط لجواز ليس العمل ويدل على هذا قول الاصولين هذا, هذا يدل على أ ن هذا قياس صحيح ه ؤ ل ا لكنه صحيح في ا ل ي و ت ولكنه لا يعمل به لماذا ل أ ن ه مخالف للنص ما خالف النص لا يعمل إ ي ش ر ه هذا هو الشرط العشر ا ل آ ن ناتي ل ل ش ر ط ا ل أ خ ي ر ساصرخ آه. كما أ ن ا ل ع ل ة توجد بتمامها في ا ل ف ر ع معناها ان الاحكام التي تثبت ل ل أ ص ل لا بد أ ن تثبت للفرع ف إ ذ ا ثبتت أ ح ك ا م ل ل أ ص ل ولكنها لم تثبت للفرع معناه انه ما ت ح د ل ف ر ع بحكم م ت ح د الفرع بحكم أ ص ل ه انت ا ل آ ن عندك وجدت العله ع ل ة الاصل وجدت بتمامها في الفرع وهذا ا ل أ ص ل وجدت العله ة ب ت م م ا ا الأصل تمام؟ علة الأصل علة علة وجدت بتمامها في الفرع إ ذ ا يشترط في الفرع أ ن يكون حكمه مثل حكم ا ل أ ص ل ف إ ذ ا وجد للفرع حكم ليس موجودا في الاصل أ ص ل ت م م حكم أو أ ل ل ليس موجودا في الفرق في موجودا إ ذ ن نقول لم يتحد حكم ه حكم الفرع بحكم ا ل أ ص ل ي بعض ت م و ي ة بالمساواه اذن فلا قياس فلا عش فلا قياس طيب ا ل آ ن ق ل يطرا اعتراض الكزمني و على ا ل أ ق ن ش ة الاعتراض الذي يطرع على ا ل أ ق ن ش ة يقولون حكم الفرع مقتنع عن حكم ا ل أ ص ل ي حكم الفرع مختلف عن حكم الاصل يكون فيكون الجواب, يكون الجواب, كيف؟ يكون الجواب ببيان الاتحاد إ ذ ا نجيب نحن الاعتراف、هش. تمام الاعتراف تمام اختلاف حكم الفرع عن حكم الاصلي فلا خ ي ا التواب يبين الاتحاد تمام؟ فيصعب ح الكلس حينا ط علاج نجينا. نجينا. طبق طبق. سمع ا الفيكس ش ا ع ة ا ل ا ل ف ر د ا ل ا ص ل وحكمه ق ا ل و هنا يحرم على ا ل د م أ ن يطا زوجته التي ظاهر سوف ي د خ التي ظاهر منها يحرم عليهم طاهر قياسا ً على ماذا قياسا ً على المسلم في حرمه وفئه في زوجته الذي ظاهر منها تمام ه ا ن الفرع لعله كل منهما ظهر كل منهما مكلف ب ف ر ع ل ه ا ل ش ر ي عند ة الكفار مكلفون الذين يقيمون عندنا مكلفون ب ف ر و ع ليش ا ل ش ر ي ع ة هذا الفرع وهذا الاصل ث ة اين, اين الفرع طيب ا ل آ ن س ي أ ت ي للدب الحنفي اعتراض اعتراض الحنفي تمام؟ يقولون يختلف ق و و ل ن ي حكم الفرع عن حكم ا ل أ ص ل إ ذ أ ن المسلم تنتفي عنه ا ل ح ر م ة بالكفار إ ذ ا كفرت تحل يحل يطازه ويطرب لا يحب ا يطالبونه إ ذ ا كفر او لا والكافر ليس من أ ه ل الكفار إ ذ ا ما اتحدوا في الحكم لا لم يتحد ا ل أ ص ل المفروض نكشوا المفروض بما ان المسلم تنتفي عنه ا ل ك ف تنتفي ا ا ر ة إيه عنه ل ح ر م بالكفار او لا المفروض أ ي ض ا ا ل ب ر ع تنتفي عنه ا ل ح ر م بلا ب ا ل ك ف ا ر ة ايش الفرق ما دام اتحد او في الجنس اذا ما اتحد معنى فلام الحنفيين هذا على الحنفي حد الفرع بحكمنا ايش الاصل في حكم للاصل م ث ما دخل في الفرع اذا ما في اتحاد في اختلاف اذا هذا قادح سياتي معنا ان شاء الله الجواب نحن قلنا الجواب م ر ك ق ل ن الجواب ا يكون ببيان ي ش ب الاتحاد ببيان الاتحاد ببيان انه ما في ف ر ق بين المشرك والدبني نقول تمام تمام كذلك الدبني تمام تنتفي عنه الحرمه ا ل ك ف ا ر تمام و أ م ا قولكم أ ن ه ليس من أ ه ل الكفار فهذا غير صحيح أو غير صحيح ل أ ن ه من أ ه ل ه ا ل أ ن ه من إ ي ش من أ ه ل ه ا كيف واحد إيش الكفاره يا شباب العتق ل ه ع ت ق العبيد صح من الكفار ولا م ا يصح صح منه ا ل ع ت ا ق والاتفاق اثنين اذا ع د د عن العتق عليه الصوم يمكنه الصوم ان يسلم ث ل ا ث ة اذا ما ع د د عن الصوم لاعطاه ا ل إ ط ع ا م ل ا يصح من الكافر بلاش م ن ا ل ك ا ف ر ب لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ل م ا ذ ل م ا ذ ح ك م في ا ل أ ص ذ ل ا ذ ا ل م ا ي ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ه ذ ا ل ا ذ ل م ا لماذا ل م ا لماذا لماذا ل ه ا ذ ا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا ل م ا ذ و ل م ا ب ان يسلم ثم يزوم ويشح اعتاده و ي ت ع ه م الكفر يتخافن فهو من أ ه ل الكفاره فالحكم ا ل ت ح ي د والقياس صحيح ه ا ل وان يتحد حكمه أ ي الفرع بحكم ا ل أ ص ل في المعنى يعني بالعلم المعنى والوصف والمناطق و ا ل ش ب ا ب كلها بمعنى و ع ح ذلك مع انه يشترط كما أ ن ه يشترط وجود تمام العله فيه كما مر يعني في الفرع يشترط أ ن يتحد حكمه أ ي ف ر ع بحكم ا ل أ ص ل فما ثبت لحكم ا ل أ ص ل من اكثر يثبت أ ي ض ا بحكمه ليس الفرع ف إ ذ ا خ ل ف حكم الفرعي قال ف إ ن لم يتحد حكم الفرعي بحكم ا ل أ ص ل لم يصح ا ل ا ذ ا إن ت ف ا ح ك م ا ل ل أ ص يعني ذ ا لان حكم الاحكام الاصل غير موجود في الفرع قال وجواب عدم الاتحاد لما يعترض علينا بعدم اتحاد الفرع بحكمه إ ي ش نرد عليهم قال يكون ببيان الاتحاد لما يعترض عليك القصر يقول لك هذا فرع غير متحد بحكم اصره انت تقولونه تبين انه متحد ب ح ك م إيش؟ بحكم, بحكم اصره قال كما يعلم في محله ف ي ا ت ي معنا إ ن شاء الله اتفاعي ويقول الحنفيون ا فقط لان الحنفي ايش ما ي يبين علم الاه الحكمه في المسلم تنتهي بالكفار, بالكفار والكافر ليس من اهل الكفار اذا اختلف الحكمه المختلفه اسمع ارك أ ن يقيس ا ل ش ا ب ع ي ظهاره امه بظهاره مسلم في حرب ح م ه وضع زوجها ويقول ا ل ح ن ف ي ا ل ح ر م ة في ا ل م س ل م تنتهي بالكفاره والكافر ليس من أ ه ل ه ا لماذا ايش ا ل ع ن ه الكافر ليس من أ ه ل ا ل ك ف ا ر إن لا يمكنه الصور منها ا ما... م ا ي ش الذي لا يمكنه يصور لماذا ما يمكنه الصوم ل أ ن الصوم يحتاج الى نيه س م ن ي ة إذا لا م ه الصوم هذا علة إ ي شطائر علة لأنه قال ك في تمام؟ فساد نيته هذا ع ل ة كله ما يمكنه الصوم ل أ ن نيته ي ش ب ي ئ قال فلا تنتهي الحرمه في حق ه ما تنتهي قال فاختلف الحكم تمام فلا تنتهي ف لحكمه فلا ي تنتهي بلاش بالكفار لانه ما في كفار قال فاختلف الحكم او لا اختلف حكم ا ف ر ع عن حكم الاصل او لا اختلف الحكم إ ذ اذا ه شرط.. لا خ ي ا إ ذ ا لا قال ما فيقول الشافعي يمكنه ا ل ص ا م يمكنه باش ب أ ن يسلب ثم ي ص ح ويصحب اعتاقه واطعامه مع الكفر اتفاقا اعتاقه واطعامه يصحح تم هو كافر هذا الكافر يصح منه الاطعام ق يصح م قال فهو من اهل الكفار انت تقول يا احد انه ليس من اهل الكفار نحن نقول انه من اهل الكفار اذا اذا كان من اهل الكفاره تكتفي الحكمه في الدمه بالخفاره و لا مثل تكتفي الحكمه متحد ولا متحف فالحكمه متحد والقياس صحيح الله بنصري